Book two Šesnaest Sittata Godišnja doba i vrijeme Fusuli senati vataks Fusulu sene vataks Ovo su godišnja doba hedi hi hije fosudo sena vi hi hia fosulu sena proljeće ljeto arabija Ar assay arabija Ar assay jesen i zima. الخريف الشتاء الخريف الشتاء لييتو الصيف حار الصيف حار ليتي الشمس مشريقة جدا في الصيف تشرق الشمس في الصيف. ليتي س رادو إيديمو نحب التنزه في الصيف. نحب التنزه في الصيف. زيما ي خلدنا. الشتاء بارد. الشتاء بارد zimy pada śnieg i lisy pada śnieg تتساقط الثلوج والأمطار في الشتاء تتساقط الثلوج والأمطار في الشتاء zimy rado ostajemy pod نحب البقاء في المنزل شتاءا نحب البقاء في المنزل شتاءا. hladno je. فالطقس بارد. الطقس بارد. pada kiša. إنها تمطر. إنها تمطر. بوشة فيتر. الجو عاصف. الجو عاصف toplo yeah. الجو حار الجو حار sunchano yeah. الجو مشمis الجو مشمis pedro yeah. الجو صح الجو صحو كاكو ي كيف هو الطقس اليوم كيف هو الطقس اليوم داناس ي خلدنو الجو بارد اليوم ان بارد اليوم داناس ي إنه حار اليوم إنه حار اليوم